<متحدث> ان الله مع الذين استقوا ولو م المادة <سؤال> نحمده هذه ن اذكروا ل ل وجل عز ومن سيئات أعمالنا. إنه من الله ن ا مع ن ي ه د المحسنين ل فلا ه ل فلا هادي、له.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 يا ايها الذين آ م ن و ا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن ََ يطع ُ الله ََّ ورسوله َََُُ فقد ََ فاز فوزا عظيما ًَِ اما بعد فان اطلق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه في دين ا ل د ع ه وكل ب ه ض ا ل ه ك ل ل ا ل ه في ا ل ن ثم اما د اخوه انقضى عام هجري مضى و اتى عام هجري جديد ولا بد للمسلم من و ق ف ة و ق ف ة نظر و ت أ م ل مع ا ل ه ج ر ة ا ل ن ب و ي ة التي كان لها دلالات ع ظ ي م ة و آ ث ا ر ك ب ي ر ة في ح ي ا ة ا ل أ م ة وتاريخها ومستقبلها ونقف اليوم بعض الوقفات مع هذه ا ل ه ج ر ة ا ل ن ب و ي ة ليس مع ا ل أ ح د ا ث ولا الروايات ولا المواقف و إ ن م ا مع الفوائد والعبر والدروس ا ل أ ح د ا ث م ت ك ر ر ة سمعنا أ ح د ا ث ا ل ه ج ر ة كيف هاجر النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وماذا فعل المشركون وماذا قالوا وماذا دبروا وكيف وصل النبي صلى الله عليه وسلم إ ل ى ا ل م د ي ن ة وكيف استقبله المسلمون هناك لكننا نحتاج إ ل ى أ ن ن غ ف مع الفوائد و العبر من هذه ا ل أ ح د ا ث الفوائد ا ل ع م ل ي ة التي تستفيد منها ا ل أ م ة و توجهها إ ل ى واقع معاش ن غ ف مع بعضها بشيء من ا ل إ ي ج ا ز و ليس مع كلها و إ ن م ا مع بعضها و أ ه م ه ا فمن هذه الفوائد ا ل ع ظ ي م ة التي تتجلى عند ا ل ت أ م ل في أ ح د ا ث ا ل س ي ر ة أ و ل ا ً أ ن ه ينبغي على المسلم أ ن يفعل ا ل أ س ب ا ب ا ل ل ا ز م ة للتوفيق و ا ل س ل ا م ة مع التوكل على الله عز وجل هذه من أ ع ظ م الفوائد والعظات التي يستفيدها المسلم من ه ج ر ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ف إ ن ه عليه السلام فعل ا ل أ س ب ا ب ا ل ل ا ز م ة واجتهد عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في ت ه ي ئ ة ا ل أ ح و ا ل ا ل م ن ا س ب ة ل ل ه ج ر ة وللنجاه من الكفار والافلات من ا ل أ ع د ا ء فانه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لم يهاجر إ ل ى م ك ة في طرفه عين ولا في لمح البصر ولم يركب على ظهر الريح ولم يدع الله أ ن ينقله إ ل ى م ك ة من م ك ة إ ل ى ا ل م د ي ن ة و إ ن م ا فعل ا ل أ س ب ا ب من هذه ا ل أ س ب ا ب أ ن ه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام مع صاحبه أ ب ي بكر الصديق رضي الله عنه هيا راحلتين للسفر راحلتين سليمتين قويتين وهيا النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام الروائح قبل ف ت ر ة من الزمن حتى لا يلفت أ ن ظ ا ر الكفار إ ذ ا هيا ا ل د ا ب ة قبل ل ي ل ة من ا ل ه ج ر ة ل ن ت ب ه الكفار إ ل ى ما يريد أ ن يفعله النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لكنه ز ي ا د ة في ا ل س د ر والتغطيه هيا الروائح الى الدواب قبل شهور ع د ي د ة من ا ل ه ج ر ة ثم إ ن ه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام اعتاد أ ن يزور صاحبه أ ب ا بكر الصديق رضي الله عنه لا يمر عليهم من ا ل أ ي ا م إ ل ا ويزور أ ب ا بكر الصديق في بيته صاحبه وخليله وصفيه من أ ه ل ا ل أ ر ض وما ذلك إ ل ا ز ي ا د ة في ا ل ت أ م ي ن لمهمه ا ل ر ح ل ة و ا ل ه ج ر ة ا ل م ب ا ر ك ة ل أ ن ه لو اداه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في ل ي ل ة ا ل ه ج ر ة أ و في صباحها لانه ت الكفار لماذا يأتيه في الساعة ولم قبل يكن يأتيه هذه صلى ا والسلام مهد الأسباب وكان يزور الصديق يوميا ة يزور مهد ح ت الله ر ه في ساعة ا من ن ه وبشره ا ر ل جل و عليه ا بالهجرة الله قد أدن له ثم إنه صلى ل إنه ثم ع وسلم بعد أ ن اجتهد في فعل ا ل أ س ب ا ب ورمى ا ا بالله س ت ع عز ن وجل و أ و ج ه الكفار بالتراب و أ خ ذ الله جل وعلا أ ب ص ا ر ه م و أ ع م ى عيونهم فلم يشاهدوا الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قد خرج أ م ر الشاب الشجاع علي بن أ ب ي طالب أ ن ينام على فراشه وذلك ز ي ا د ة في التامين منه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وبعد أ ن توجه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام واستقر مع ه ب ي و ح د الصديق في الغار المبارك الى لثور في مكان بعيد عن ا ل ا ي ن و ا ل أ ن ظ ا ر كان عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كذلك قد اتخذ دليلا يقودهم إ ل ى ا ل م د ي ن ة و أ م ر الراعي عامر بن ف ه ي ر ة أ ن يسوق البهائم و الدواب ليغطي الاثار و يستر ا ل أ غ د ا م و كانت الفتاه الشابه بنت الصديق رضي الله ع ن ه أ س م ا ء بنت أ ب ي بكر رضي الله عنهم اجمعين تاتيهم بالزاد والتموين اللازن في م د ة ث ل ا ث ة أ ي ا م كانت داخل الغار وكان عبد الله بن ابي بكر الصديق ياتيهم ب ا ل أ خ ب ا ر والمستجدات و أ ح و ا ل م ك ة و أ ح ا د ي ث الكفار و آ خ ر ا ل أ خ ب ا ر و ا ل أ ن ب ا ء في مجتمع قريش ف ه و عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قد اتخذ إ خ ب ا ر ا ت م ت ف ش ي ة في كل مكان وذلك بحسب ما عنده عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من ا ل أ ف ر ا د والعتاد ثم استعمل التغطيه والتمويه البهايم تغطي ا ل آ ث ا ر اثار الاغدام ثم استخدم كذلك ومجسل التموين والامداد بالغذاء وما يلزم من الضروريات وشارك في ذلك ا س ر ة الصديق رضي الله عنه اسرا م ب ا ر ك ة أ و ل ا د ه وبناته وبنفسه وبماله أ ب و بكر الصديق رضي الله عنه كان له الدور ا ل أ ك ب ر والقدح المعلى ّ في ه ج ر ة المصطفى صلى الله عليه وسلم إ ل ى غير ذلك من ا ل أ س ب ا ب الكثيره ومع ذلك كان عليه ا ل ص ل ا ة والسلام م ت و ف ل ا ً على الله فعل ا ل أ س ب ا ب لكنه لم يعتمد على هذه ا ل أ س ب ا ب ولم يكن معتقدا ً في هذه ا ل أ س ب ا ب دخل الغار عليه الصلاة ل ا و س ل الله جل وعلا ا م فأكرمه ب ا ل م ع ج ز ا ت ذكر كثير من أ ه ل ا ل س ي ر ة أ ن العنكبوت نسجت على باب الغار و أ ن الحمام باض على باب الغار لساعات م ع د و د ة وذلك من المعجزات ا ل خ ا ر ق ة للمصطفى صلى الله عليه وسلم وإن كان الموغف كان ل ب ع ض ا ل ع ل م ا ء ف ي ه م ق ا ل و ح د ي ث ل ك ن ه م ش ه و ر ف ي كتب ا ل س ي ر ة و ا ل ت ا ر ي خ ا ل م ت ك ل م ع ن هجرة ا ل ر س و ل عليه ا ل ص ل ا ة و ا ل س ل ا م و ه ذ ا ي د ل ع ل ى أ ن ا ل ع ب د إذا ف ع ل ا ل أ س ب ا ب و ت و ن ان ا ل ى ا ل ل ه أ ن ا ل ل ه ج ل و ع ل ا ي ن ص ر ه و ي ح م ي ه و أ ن ا ل ل ه ج ل و ع ل ا ل ا ي خ ذ ق و ل و ان ا ل م س ل ي ن ي ق و ع ب ا د ه ا ل م ؤ م ن ي ن د خ ل ا ل ن ب ي ص ل ى ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل م ا ل غ ا ر يرتاب أ ب و بكر ا ل ص د ي ق و خ و ن أ ن ي ن ك ش ف ا ل أ م ر ل أ ن المشركين وصلوا إ ل ى باب الغار والرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام و أ ب و بكر يروا اقدام المشركين ويسمعوا كلامهم وخاف الصديق رضي الله عنه وقال لي المصطفى صلى الله عليه وسلم لو نظر أ ح د ه م تحت قدميه لرانا فلم يقل و له النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لا ت خ ف المكان مؤمن والضمانات ك ا ف ي ة والاحتياطات ق و ي ة لم يقل و ذلك عليه ا ل ص ل ا ة والسلام و انما قال له يا ابا بكر لا تحزن ما بالك باثنين الله و ثالثهما لا تحزن ان الله معنا فعل ى الاسباب لكنه كان متوكل على الله لم يعتمد على هذه الاسباب الارضيه الماديه و انما اعتمد على مسبب ا ل أ س ب ا ب و كل انسان لا بد ان يفعل الاسباب و لا ينسى ان يتوكل على الله عز وجل من اراد النجاح فليجتهد و ليذاكر و ليحفظ و ليساهر ل أ ن من طلب العلى سير ه الليالي لكن لا ك ن ل ينسى أ ن يستعين بالله عز وجل لا يعتمد على ذكائه ونبوه واجتهاده و إ ل ا سيكون مصيبه الخذلان والخسران من أ ر ا د المال ا ل و ف ي ر ينبغي أ ن يبحث عن أ ه ل ا ل خ ب ر ة و أ ه ل الاختصاص و ا ل ا س ت ش ا ر ة ثم يجتهد في تعلم ا ل ت ج ا ر ة وممارستها ولا ينسى أ ن يستعين ب ا لله عز وجل أ ن يرزقه الرزق الحلال والرزق الواسع ا ل و ف ي ر يتوكل على الله لكنه لا بد أ ن يفعل ا ل أ س ب ا ب ومن زعم أ ن ه متوكل على الله ونام وكان عاطلا خاملا فلا يسمى متوكلا وإنما هو متوكل ا و إ ن م ا هو متواكل و إ ن م ا هو عاجز المتوكل من فعل ا ل أ س ب ا ب و ا ج ت ا د ثم س أ ل الله جل وعلا العون والتوفيق والسلام هذه ج م ل ة من ف و ا ئ د ف ج ر ا ل ن ب و ي ة المعجزات ا ل خ ا ر ق ة ل ل أ ن ب ي ا ء والدعم ل أ و ل ي ا ء الله الصالحين والتوكل وفعل ا ل أ س ب ا ب واليقين بنصر الله جل وعلا ما كان الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يشك في ل ح ظ ة أ ن الله سينصره بل قال للصديق في ثبات المؤمن ويقين الرسول الذي لا يتزازع إ ن الله معنا ولم يغضب اظن ان الله ينصرنا بل كان واثرا متيقنا ومن ظن بالله خيرا لغي الخير ومن ظن بالله غير ذلك لغي مظن ا لذلك ا ل إ ن س ا ن المؤمن ينبغي أ ن يحسن الظن بربه عز وجل مهما كان المسلم مقصرا ومهما كان مسيئا ينبغي أ ن يحسن الظن بربه عز وجل كذلك من فوائد الهجره انه تجلت فيها مواقف ل غ و ص ا د ق ه أ خ و ا ت ابو بكر الصديق رضي الله ع ن ه لم تكن أ خ ق و ا من أ ج ل الدنيا ولم تكن أ خ ق و ا من أ ج ل المال و ل ل ت ج ا ر ة و ل ا ل م ا د ة و ل ا ا ل م ا ط ا ل ح ا ل ش خ ص ي ة كما هي أ خ و ة ع ا م ة النسل ما أخسر ا ل أ خ و ا ن في حال ا ل ر خ ا ء وحال ا ل ي س ر و ا ل غ ن ى ل ك ن ه م في ا ل ن ا ئ ب ا ت قليلو وينما ي ع ر ف ا ل أ ص د ق ا ء وقت ا ل ش د ة والخوف والبزع و ا ل ح و ج ة إ ل ى النصر وهنا ث ب ت الصديق رضي الله ع ن ه فثبتت ن ص د ا ق ي ت ه في ا ق و ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام تتجلى هذه ا ل ا ق و ة ا ل ص ا د ق ة في هذه المواقف ا ل م ش ر ف ة من مواقف ا ل ه ج ر ة فما احوجنا إ ل ى ا ق و ة ص ا د ق ة ما احوجنا في هذا الزمن الذي تلون فيه ا ل إ خ و ا ن وتغيرت فيه ا ل أ خ ل ا ق تلغى ا ل و ا ح د ة ذو وجهين وذو لسانين لا ي أ م ن الانسان أ خ ا ه ولو أ خ ا ه في رحم ونسب لا ي م ن ه في هذا الزمن وفي هذا العالم على مال ولا على عرض ما احوجنا إ ل ى ق و ة ص ا د ق ة مثل ق و ة الصديق ا ل ع م ل ي ة كما قال الشاعر إ ن اخاك الحق من كان معك ومن يضر نفسه لينفعك ومن إ ذ ا ريب الزمان ص د ع ت شتت فيه شمله ليجمعك وكما قال ا ل إ م ا م علي رضي الله عنه فما أ ك ث ر ا ل إ خ و ا ن حين تعدهم ولكنهم في ا ل ن ا ئ ب ا ت قليل و كذلك من ف و ا ئ د ا ل ه ج ر ة ا ل ن ب و ي ة أ ن ا ل م ر أ ة ا ل م س ل م ة لها دور في أ م ة ا ل إ س ل ا م وفي تاريخ ا ل إ س ل ا م وفي د و ل ة ا ل إ س ل ا م ا ل م ر أ ة ا ل م س ل م ة تمثلت في موقف اسماء بنت أ ب ي بكر و ع ا ئ ش ة بنت أ ب ي بكر ابنتي أ ب ي بكر الصديق رضي الله عنه فتاتين شابتين لكن قلوبهم ا م ل ي ئ ة ب ا ل إ ي م ا ن لم يتملك الخوف قل ب ي ه م ا كما تملك قلوب الرجال الضعفاء الخالي من ا ل إ ي م ا ن ف ا ل م ر أ ة ض ع ي ف ة في بنيتها لكنها ق و ي ة ب إ ي م ا ن ه ا ومبدئها تهز المهد بيمينها و ت ر ب الاطفال وتحن وتعطف لكنها تستطيع أ ن تهز العالم ب إ ي م ا ن ه ا ويقينها كما أ ث ب ت الواقع وكما أ ث ب ت الدين و ا ل إ س ل ا م آ س ي ا م ن ت م ز ا ه م ه م ر أ ة ض ع ي ف ة لكنها هزت عرش طاغيه من أ ع ظ م طغاه ا ل أ ر ض و ج ب ا ب ر ة التاريخ ش ر ع و ن عليه ا ل ل ع ن ة كافر ب ا ل ل ه وقال أ ن ربكم ا ل أ ع ل ى لكن امراه ت آ س ي ة منكم زعيم آ م ن ت ب ا ل ل ه فهزت عشف ر راو ن الذي هز ع روش ا ل ج ب ا ب ر ة ف ي تستطيع أ ن تهز ا ل م ه د بيمينها و تهز العالم بيمانها إ و يقينها ا ل م ر أ ة ا ل م س ل م ة ينبغي أ ن ت ع و د ل إ ي م ا ن ه ا و ش ق ت ه ا ب ا ل ل ه و وعيها وتتناسى تفاسف ا ل أ م و ر والجري خلف الغرب و ا ل ش ر ق من موضات وصفات ق ب ي ح ة لا تليق ب أ م ه ا ل إ س ل ا م ولا ب ا م ر أ ة م س ل م ة ينبغي أ ن تجعل قدوتها اسماء و ع ا ئ ش ة ل ل م م ث ل ا ت والراقصات والغاليات و ا ل ص ا ق ط ا ت والشرق س ف ه ا ا ت من ل أ و من الغرب من العرب ي أ و من العجم هذا دور مهم ل ل م ر أ ة ا ل م س ل م ة مستنبط من ا ل ه ج ر ة ا ل ن ب و ي ة ه ج ر ة المصطفى عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ل ى غير ذلك من عشرات الفوائد لكن حسبنا ما ذكرنا ونسال الله ج ل وعلا يجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون س أ ح س ن ه اولئك الذين هداهم الله و و ل ئ ك هم اولي ا ل أ ل ب ا ب أ ق و ل قولي هذا و أ س ت غ ف ر الله لي ولكم فاستغفروه إ ن ه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين و ا ل ع ا ق ب ة للمتقين ولا عدوان إ ل ا على الظالمين ا ل آ ا س م ي ن المعتدين إ ذ ا كان هذه ا ل م ذ ك و ر ة سابغا بعض الفوائد ا ل إ ي م ا ن ي ة و ا ل ت ر ب و ي ة من ا ل ه ج ر ة ا ل ن ب و ي ة فما هي الفوائد ا ل ع م ل ي ة التي ينبغي أ ن تطبق في واقعنا وتحول إ ل ى عمل من أ ع ظ م هذه الفوائد أ ن ه ينبغي ويجب على كل مسلم أ ن يهاجر من أ ر ض الشرك والكفر إ ل ى أ ر ض ا ل ط ا ع ة و ا ل إ ي م ا ن واجب لا يجوز لمسلم ان يقيم بين أ ظ ه ر الكفار فضلا ً ع ن أ ن يسافر إ ل ى بلاد الكفار الدين ي أ م ر ب ا ل ه ج ر ة من دار الكفر إ ل ى دار ا ل إ س ل ا م ومن دار الحرب إ ل ى دار ا ل أ م ا ن وهذا ما وجه إ ل ي ه الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ص ح ا ب ه رجالا ً ونساء فكانت ا ل ه ج ر ة ا ل أ و ل ى من م ك ة إ ل ى ا ل ح ب ش ة وكانت ا ل ه ج ر ة ا ل ث ا ن ي ة من م ك ة إ ل ى ا ل م د ي ن ة وكل ذلك تعليم أ ن م ب د أ ا ل إ ي م ا ن وحب ا ل إ ي م ا ن واستغرار ا ل إ ي م ا ن مقدم على حب ا ل أ م و ا ل و ا ل أ و ط ا ن والتراب و م ص غ ط ا ل ر أ س و ا ل أ ه ل والسكن فالوطن ليس له قيمه بلا إ ي م ا ن ودعاه ا ل و ط ن ي ة وعشاق التراب والمقدسين للاوطان أ و ط ن الذين لا ي ع ر ف ن ن من والتراب إذا ا خل ل إ م ي فلا ق ي م ة له عند الله ولا وزن له عند أ ه ل ا ل إ ي م ا ن م ك ة أ ح ب ا ل ب ط ا ع إ ل ى الله كانت س ا ع ة من نهار دار حرب وكفر يحرم ا ل إ ق ا م ة فيها لمن استطاع ا ل ه ج ر ة والفرار وقد اخبرنا الله جل وعلا ب أ ن م ك ة تغير حالها لما تغير سكانها ل أ ن ا ل أ ر ض حكمها بحكم أ ه ل ه ا إ ن كان عليها الكفار ف هي أ ر ض كفر و إ ن كان عليها المسلمون فهي أ ر ض الاسلام إ ن كان المحكم فيها شرع الله فهي دار الاسلام و إ ي م ا ن و إ ن كان المحكم فيها القوانين ا ل أ ر ض ي ة و غير شرع الله فهي دار كفر و حرب فقال الله عز و جل و ضرب الله مثلا ق ر ي ة كانت آ م ن ه م ط م ئ ن ة ي أ ت ي ه ا رزقها رغد ا من كل مكان فكفرت ب أ ن رمي الله ف أ ذ ا ق ه الله ا لباس الجوع و الخوفي ما كان يصنعون هذه ا ل ق ر ي ة كما ذكر ا ل مفسرون المعني بها م ك ة ا ل م ك ر م ة م كان ة ل م م ك ك ر ة ا الناس يتخطفون من حولها وكانت البلدان تعج بالدماء والحروب وتخلو من ا ل أ م ا ن و ي ع ج ع ش فيها الخوف والرعب إ ل ا م ك ة كان الناس يتخطفون من حول م ك ة وبيت الله الحرام تعظيما لهذا البيت لكن لما جاء الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وجاءت نعم الله وجحد أ ه ل م ك ة هذه النعم بدل الله جل وعلا حالهم بعد أ ن كانت هذه ا ل أ ر ض آ م ن ة م ط م ئ ن ة ي أ ت ي ه ا رزقها رغدا من كل مكان لما كفروا كان نعم الله م أعظم ن هذه ل الرسالة لما ن نعمة ع م كفروا ب د ل الله جل وعلا حالهم وسلط عليهم المسلمون فحاربوهم وارقبوهم في ديارهم وذاقوا الجوع والعطش في ديارهم حتى أ ك ل و ا جلود البهائم وشربوا دماءها من الجوع والعطش بعد أ ن كانوا آ م ن ي ن ت أ ت ي ه م الثمرات من كل مكان حتى فتح الله م ك ة على إ ل ي ه الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فعاد إ ل ي ه ا ا ل أ م ا ن لما عاد إ ل ي ه ا ا ل إ ي م ا ن إ ذ ن ا ل أ و ط ا ن لا ق ي م ة لها بلا إ ي م ا ن ولا يجوز لمسلم أ ن يهاجر طائعا مختارا إ ل ى بلاد الكفار إ ل ا مضطرا ف ا ل ض ر و ر ة ب ي ح المحظور حرام على مسلم ان يهاجر إ ل ى بلاد الكفار ا ل أ و ر و ب ي ي ن أ و ا ل أ م ر ي ك ا ن إ ل ا إ ن كان مضطرا لعلاج لم يجده في بلاد ا ل إ س ل ا م أ و علم لا يستطيع أ ن يتحصل عليه إ ل ا عندهم فله حكم ا ل ض ر و ر ة و ا ل ض ر و ر ة تقدر بقدرها م د ا منتهت ا ل ض ر و ر ة ينبغي أ ن يعجل بالرجوع إ ل ى أ ه ل ه وذلك هو مبدا الدين أ ر ض ا ل إ ن س ا ن يكون فيها ذ ل ي ل ا وهو مسلم ليست بدار ا ق ا م ة أ ر ض يهان فيها أ ه ل ا ل إ س ل ا م ويحتقرون ه ولا يتمكنون من ا ط ا ر ا ل ش ع ا ئ ر هذه أ ر ض لا ينبغي لمؤمن عاقل أ ن يقيم ف ي ه ا ب ل ح ر ا م عليها أ ن يقيم بها كما قال الله عز وجل عن بعض الذين أ ق ا م و ا في بلاد الكفار ولم يهاجروا إ ل ى بلاد ا ل إ س ل ا م ف و ع د ه م الله جل وعلا بالعذاب الشديد فقال إ ن الذين توفاهم ا ل م ل ا ئ ك ة ظ ا ل م ي أ ن ف س ه م قالوا فيما كنتم قالوا كنا م ص ط ل ف ي ن في ا ل أ ر ض قالوا أ ل م ت ك ن أ ر ض الله و ا س ع ة فتهاجروا فيها ف أ و ل ئ ك ماواهم جهنم وسات مصيره ماتوا في بلاد الكفر وهم قادرون على أ ن يعيشوا في بلاد المسلمين لماذا سافروا إ ل ى بلاد الكفار من أ ج ل ا ل س ي ا ح ة من أ ج ل ا ل و ظ ي ف ة من أ ج ل المال من أ ج ل دنياهم ا ل ز ا ئ ر ة فماتوا ظالمين ل أ انفسهم ت و ف ا ه م ا ل م ل ا ئ ك ة وهم ظالمون ل أ انفسهم ب إ ق ا م ت ه م في بلاد الكفار س أ ل ت ه م ا ل م ل ا ئ ك ة ف ي م ا كنتم هل كنتم مسلمين أ م كنتم مع الكفار ت ك ث ر و ن سواد الكفار وتتحاكمون إ ل ى قوانينهم هل كنتم مسلمين أ م كنتم غير ذلك فقالوا كنا مستضعفين في ا ل أ ر ض هذه إ ج ا ب ة م ر ف و ض ة إ ج ا ب ة غير م ق ب و ل ة ل أ ن الرد عليهم قالوا لهم أ ل م تكن أ ر ض الله و ا س ع ة وتهاجروا فيها تقرر عند الناس أ ن أ ر ض الله جل وعلا و ا س ع ة فمنوحين في دار قد يجد ا ل ك ر ا م ة في دار أ خ ر ى ومن احتقر في بلد يجد ا ل ع ز ة في بلد أ خ ر ى أ ر ض الله و ا س ع ة ما الذي جبركم على أ ن تقيموا في هذه ا ل أ ر ض ووعظهم الله جل وعلا بالعذاب الشديد اولئك ماواهم جهنم وسائر بصيره اذن لا يجوز لمسلم أ ن يهاجر إ ل ى بلاد الكفار ولا يسافر إ ل ي ه ا إ ل ا مضطرا اضطرارا شديدا و ا ل ض ر و ر ة تقدر بقدرها ل أ ن هناك لا يكون عزيزا و إ ن م ا يكون ذ ل ي ل ا والله جل وعلا خلق المؤمنين ليكونوا ع ز ا ء ا ل ذ ل ة لا تليق بالمؤمن ل أ ن الله جل وعلا هو القائل ولله ا ل ع ز ة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون إ ذ ن هذه من ا ل أ ح ك ا م ا ل ع م ل ي ة أ ن يهاجر ا ل إ ن س ا ن من دار الكفر إ ل ى دار ا ل إ س ل ا م بل أ ب ع د من ذلك أ ن يهاجر ا ل إ ن س ا ن من مكان ا ل م ع ص ي ة إ ل ى مكان الطاعه حتى في د و ر ة ا ل إ س ل ا م في بلاد ا ل إ س ل ا م نجد أ م ا ك ن فيها معاصي هذه ا ل أ م ا ك ن ينبغي أ ن يهاجر منها ا ل إ ن س ا ن إ ل ى أ م ا ك ن ا ل ط ا ع ة إ ذ ا كان يسكن ا ل إ ن س ا ن في مكان وفي حي من ا ل أ ح ي ا ء هذا الحي إ ن م ا تنتشر فيه المعاصي و ا ل م ن ك ر ا ت ولا يشجع على ا ل ط ا ع ة ولا يعان إ ل ا على ا ل م ع ص ي ة ينبغي أ ن يهاجر من هذا الحي ويرتحل إ ل ى حي آ خ ر إ ن كان قادرا أ م ا إ ن كان عاجزا فلا يكلف الله نفسه إ ل ا وسعها اما القادر فلا عذر له عند الله عز وجل في مكان ل ل ع م ل و ا ل و ظ ي ف ة تمارس في ه المعاصي ولا يتمكن المؤمن إ ل ا أ ن يفعل المعاصي ينبغي أ ن يرجو هذه ا ل و ظ ي ف ة إ ل ى غيرها إ ن كان مستطيعا أ م ا إ ن كان عاجزا فلا يكلف الله نفسه إ ل ا وسعها مكان ل ل د ر ا س ة تمارس في ه المعاصي ولا يؤمن في ه ا ل إ ن س ا ن على نفسه من ا ل ف ت ن ة أ و على عقيدته من الانحراف ي ن ب غ ي ل ه ك ذ ل ك أن يغير مكان العمل مكان ا ل د ر ا س ة م و ق ع السكن هذه هي الجوانب ا ل ع م ل ي ة التي ي ن ب غ ي أ ن تكون في مجتمعاتنا أ ن يحجر الانسان مكان الشر إ ل ى مكان الخير و مكان البدع ة إ ل ى م و ق ع ا ل س ن ة و مكان ا ل ج ا ه ل ي ة إ ل ى موضع ا ل إ س ل ا م و أ م ا ك ن الفجور ا م و ض ع ا ل ل ا م و ا م ا ك ا ل ف ج و ا ض ع ا ل ا ا م م ن ا ل ف ر و ع ا ل ا س ا م م ن الفجور ا ل م ع ا ل ي ة ي ن ب غ ي أ ن يجعل التاريخ ا ل ه ج ر ي ه و التاريخ الرسمي في بلاد المسلمين إ ن كان المسلمون يملكون قرارهم و ي ن ب غ ي أ ن يكون التقويم للمرتبات والمؤسسات والدواوين ا ل ح ك و م ي ة بالتقويم الهجري وليس بالتقويم الميلادي ل أ ن التقويم الميلادي إ ن م ا هو مستورد من غيرنا ولا أ ص ل هو إ ن م ا عرف تعارف عليه الناس و ع ا د جرى عليها الناس فما المانع أ ن يكون في بلاد ا ل إ س ل ا م ا ل ت غ و ي م الهجري هو الاصل إ ن كان ذلك فيعني أ ن المسلمون عادتهم ا ل ش خ ص ي ة ولهم ا ل ك ل م ة و إ ن لم يكن ذلك فيعني أ ن المسلمين يحتاجون إ ل ى م ر ا ج ع ة المبادئ والعقائد حتى تكون لهم ا ل ك ل م ة ويملكون قرارهم ويملكون منهجهم حتى تكون ك ل م ة الله جل وعلا هي العليا و ك ل م ة الذين كفروا هي السفلى و ي ج ع اللهم اهدنا فيمن هديت في وعافنا فيمن عافيت بارك لنا فيما اعطيت وقنا ل شر ما قضيت انك ترضي ولا يرضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب اليك اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا وقفنا دنيانا التي فيها معاشنا واقفنا اخرتنا التي ل ي ه ا معادنا وجعل ا ل ح ي ا ة ز ي ا د ة لنا في كل خير وجعل الموت ر ا ح ة لنا من كل شر ربنا آ ت ن ا من لدنك رحمه و ه ي ئ لنا من أ م ر ن ا رشدا ربنا اغفر لنا ذنوبنا و إ ن ص ر ا ف ن ا في أ م ر ن ا و ث ب ت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا ت ض ي غ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه إ ن ك أ ن ت الوهاب وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه اجمعين